بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاقا كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تحيل مناص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 وانطلق الْمَلَأُ منهم أنمشوا واصبروا على آلِهَتِكُمْ إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إن هذا إلا اختلاق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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 119. سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 117. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 119. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 119. قصمان بغى بعضنا على بعض 110. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وَإِنَّ كثيرا مِنَ الخلطاء ليبغي بعضهم بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الذين الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بين الناس بالحق فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى